وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقروا من بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون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 السماء وهي دخان، فقال لها ول الأرض يا طوع أو كره؟ قالت أتينا طاعيد.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 قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق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 فأوسلنا عليهم مرحم صر صر في آياتنا حسات اللي نذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.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 وحداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون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 وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِدِ وَقَدْ يُضْنَى لَهُمْ قُرَنًا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَاقَ عليهم القول وحق عليهم القول في أمة من قد خلت من قبرهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.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 لهم في جادل الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.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 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة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 وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِي مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة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 لا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيقات نزوم فاستعف بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خَلَقَهُ إن كنتم إياه تعبدون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 أتي يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءه.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 إِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمٍ إلَّا قَانُوا فُصِّلَتْ آياتُهُ أَعْجَمٌ وَعَرَبٌ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 ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينه وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه وَمَنْ أَسَاءَ أَفْعَلِيكَ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامِ الْعَبِيدِ إلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّا كَمَا مِنْ شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإنسان مسه الشر فيؤس قلوبا، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرا أمسته لا يقول لنا لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غلير وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض